إذ أَْرسَل الن إلَيْهِ مُثْنَينِ فَكَذذَّبُهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَاالوا فَقَ إِ إلَكُم مُسَلُون قَا مَا ا نتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون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 عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الذي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اتَّخِذُ مِندُونِهِأَِهَةًَ إُ لِدَنِ الرَّحْمَنُ بِظُرِّ الَّ تُغْنِعَّ شَفَعََتهُم إ لِذَنِ الرَّحْمَنُ بِظُرَّّ تُغْنِعَ شَفَعََتُهُم وَلَا يقِذُون إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا إلا صيحة واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا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 والالشَّمسُ تَجريل مُسبَ الهَا ذَلِكَ تَقدَير العزيز العليم وَالقَمَرَ قَّرنهُ مَ نازِلَ حتىَ عََكَ العُرجون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وَقُونَ مَتَ هذا الْوعْدُ إِ كُتُم صَادِقِين مَا يَظُرونَ إِللاا صيحَةَ وَاحِدَةً تَأخُذُهُم وَهُمْ يَخِّمُون فَلَا يَسْتَطيعون تَصتَ وَل إِلَ 113. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا ممن مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بنين ادم الا تعبد الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَكَدْ أَضَلَّ مِنْكُم جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ лَّ테ِ كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ اِصْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمَكُنْتُمَكُمْتُمَمَقُمَهَocُمَهُمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَ مِ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء اعيونهم فاستبقوا الصراط فان نابصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق 122. 133. 145. 156. 166. 177. 177. 178. 178. 178. 189. 189. 1910. 1910. 1910. 1910. 2010. 20. 20. 20. 20.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 أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ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 بَلَا وَهُوَ الخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ